لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة بالنصوص الخاصة صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا خمسا وعشرين ضعفا الأصل أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيف الضعف مذكر بغي أن يقال خمسة وعشرين ضعفا، لكن الضعف بمعنى الدرجة، فلما ضمن معنى الدرجة التي جاءت في الحديث السابق، صح أن تعامل معاملة المؤنث لأنها ضمنية، وذلك يعني تبين لهذه المضاعفات، تبين للمضاعفات المذكورة، وذلك أنه إذا توضأ. فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج يكون وضؤه قبل خروجه إلى المسجد فعلى هذا الذي يقول اتوضأ في دورات المسجد افضل الذي يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى المسجد وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء احسن الوضوء يأتي به على ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأسبغ الوضوء ثلاثا ثلاثا وتوضأ مرتين مرتين توضأ مرة مرة أسبغ الوضوء ولا مرة مرة يقالوا أحسن الوضوء فأحسن الوضوء يعني توضأ في بيته ثم خرج توضأ في مكان عمله في المكان الذي هو فيه ثم خرج إلى المسجد ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة طيب لك غرض في السوق فتوضأت خارجا لهذا الغرض الذي في السوق توضأت فقلت الصلاة قرب وقتها أتوضأ وأتجهز في البيت ثم خرجت لقصد غرضك في السوق فسمعت مسجد يقيم ميلت وصلت معه يحصل لك هذا الأجر أو لا يحصل لك نعم هو خرج لغرضه في السوق أنا أشتري حاجة من السوق لأنه يقول لا يخرجه إلا الصلاة وهذا الذي أخرجه غرض نعم لكن إذا كان غرضه في السوق وفي السوق مسجد فخرج من أجل الغرض والصلاة إذ لو لم يكن في السوق مسجد لما خرج للسوق إلا بعد أن أد الصلاة وهذا من التشريك المباح هذا من التشريك المباح السوق في مسجد فتوضأ في بيته وخرج يقصد المسجد الذي في السوق من أجل الغرض الذي يريده هذا تشريك ما خرج من أجل الصلاة وحدها ولا خرج من أجل الغرض وحده لكنه شرك بينهما ومثل هذا التشريك لا يضر وإن كان أجره أقل من أجر من خرج لا يخرجه إلا الصلاة إذا اجتمعت هذه الأمور إذا توضى فأحسن الوضوء ثم خرج إلى لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة ولا خطوة بالفتح بالضم لكن الخطوة بالضم هي ما بين القدمين المسافة التي بين القدمين والخطوة المرها الواحدة من الخطاء فهل الأجر مرتب على ما بين القدمين بحيث يكون أجره واحد لو مد الخطأ أو قصر خطأ واحد مقصود المسافة كميجي من بيت كلا المسجد تقول مائة خطوة هل يتأثر هذا العدد بما لو مددت الخطى صار خمسين أو قصرت صار مئتين إذا قلنا خطوة لكن إذا قلنا خطوة فالمراد بها الواحدة المره الواحدة من الخطى فقدم طولت قصرت على عدد خطرك ما المراد هنا نعم المسافة يعني مئة خطوة ما ما ما تزيد ولا تنقص أول خطوة المرة الواحدة من خطاك أنت بمعنى أنك لو قاربت بين الخطا زاد الأجر مدت بين الخطا نقص الأجر هل مراد الخطوة الواحدة واحدة الخطا فيكون الأجر مرتب على فعلك ولا شك أن تقارب الخطا أقرب للسكينة والخشوع من مد الخطا وهذا مطلوب أما إذا قلنا لم يخطو خطوة من الخطى المقررة في طريقك من البيت إلى المسجد ما تزيد ولا تنقص يعني كلمة رفعت وحط لأن الخطوة الواحدة فيها رفع وفيها حط رفع لقدم وحط لأخرى فهذا يرجح الفتح لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة نظير ما رفع وحط عنه بها خطيئة نظير ما حط على الأرض من القدمين فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تصلي عليه شو مراد بالصلاة هنا؟ مفسق تقول اللهم صلي عليه تصلي عليه ما دام في المصلى جاء تفسير الصلاة اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فالصلاة هنا المراد بها الدعاء لأن الصلاة في الأصل الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن الله يعني ادعو له ادعو لهم يعني ما جاء في حديث إجابة الدعوة إذا دعا أحدكم أخوه فليجب فإن كان مفطرا كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل من أهل العلم قال يصلي ركعتين وينصي يحضر القصر يجيب الدعاء يصلي ركعتين ويمشي والأكثر على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء لأن الصلاة في الأصل في اللغة الدعاء في صلاة اللغوية اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه يعني بعد صلاته يحرص على أن يكون في مصلاه الذي أدى فيه الصلاة لكن لو كان جلوسه في مصلاه يتعبه وانتقل إلى مكان آخر في المسجد يريحه فهل المراد بالمصلاة المسجد الذي هو مكان الصلاة الذي أدية فيه هذه الصلاة أو المراد به البقعة التي شغلها في صلاته؟ نعم المسجد هو الأصل يعني لو متقيد بحرفية النص أنه البقعة التي شغلها في صلاة ما زال في مصلى وهذه البقعة يتناولها النص تناولا قطعيا أما بقية أجزاء المسجد فإن كان انتقاله لغرض صحيح بإن كان يتعبه الجلوس أو مكان غير مريح قدامه مكيف ينفخ عليه تضرر بها أو المكان حار ولا يحصل له قراءة ولا ذكر بتدبر حضور قلب هذا غرض صحيح يحصل له الأجر في أي جهة تريحه من المسجد وقل مثل هذا لو صلى في مصلى والدرس في جهة من المسجد انتقل للدرس أو حلقة ذكر ذلك. لأنه انتقل إلى غرض صحيح ما دام في مصلاها اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة في بعض الروايات ما لم يؤذي ما لم يحدث فإذا أحدث انقطع الدعاء له إذا آذى إذا آذى انقطع الدعاء له والحدث يتناول الحدث الحسي والمعنوي يتناول الحدث الحسي والحدث المعنوي بين انتقد غضوه أحدث حدث المعنوي ابتدع في الدين ولا عمل شيء أحدث في الدين من من باب أولى ينقطع عنه يتناوله النص ما لم يحدث ما لم يؤذي إذا تأذى أحد الوجودين مثل هذا ينقطع عنه الدعاء لضار فيه المتعذ والزال في صلاة من تضر الصلاة لا يزال في صلاة منتظر يعني ما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة فهو في صلاة في ساعة الجمعة هنا مناسبة في ساعة الجمعة من أهل العلم هو قول معتبر عند أهل العلم إن ساعة الاستجابة آخر ساعة بعد العصر وجاء في وصف الساعة أن لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي قائم يصلي فسر القائم بأنه يصلي لأنه ينتظر الصلاة ينتظر الصلاة يعني ترجيح من يقول بأن ساعة الجمعة كما هو القول الآخر من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة بكونه قائم يصلي بالفعل وذاك قائم يصلي بالإلحاق باعتبار أنه منتظر الصلاة ليس بالفعل لكن هل القيام المنصوص عليه محل للدعاء ولا ليس محل للدعاء القيام محل للدعاء القيام في الصلاة محل للدعاء نعم ليس محل للدعاء كان ساجد يدعو ما يخاف صحيح لكن قال قائم يصلي فالمراد به إما أن يصلي بالفعل ويدعو في موضع الدعاء لا في موضع القيام أو يكون كما هنا ينتظر الصلاة لأن منتظر الصلاة نعم في صلاة صلاة الجماعة قلنا أنها تلزم الرجال المكلفين ويأثمون بتركها من أمر بالصلاة هو سابع مثلا أو أكد في حقه بالضرب ابن عشر فأكثر هل يلزم إخراجه إلى المسجد ويصلي مع الجماعة هو يؤدي الصلاة ولو في البيت لا شك أن شأن غير المكلف أقل من شأن المكلف لكن هل على الأب المأمور بأمر ابنه بالصلاة أو بضربه على الصلاة أن يخرجه إلى المسجد عليه أن يخرجه إلى المسجد أو نقول مأمور بأن يصلي وأد الصلاة ولو في بيته ابن رحمه الله تعالى يقول باب وجوب صلاة الجماعة باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها هذا في إيش لو منعته ويحصل من الأمهات بل من الآباء الشفقة على أولادهم في البرد الشديد في الظلام في مع السهر والتعب يعني الآن إذا نبه الطفل الصغير ابن سبع ابن ثمان ابن لصلاة الفجر وسهران كل الليل مع الناس نام قبل الفجر ابن الساعة بساعة يعني إلزامه بصلاة الجماعة في مشقة كبيرة لكنه من تمام الأمر الأب مأمور ما بأم ربنا ابنه لكن لكن شأنه أخف من شأن الكبير لكن من تمام الامتثال من تمام الامتثال الأمر أن يؤدي هذه الصلاة على أكمل وجه ومن متطلبات هذه الصلاة أدعوها في الجماعة ولذا قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها طيب لو خشيت على الولد مثلا هو لا افترض لمسألة مسألة كهرب والليل أفضل من النهار وأجسر من النهار لا افترضوا مسألة بها لأن الدين لأول الزمان وآخر ما في كهرب ظلم أطلع إذا دفعت الولد ورى الباب سكت دونها الباب رحصل مع الجمال. طيب يخاف الولد تأثم ولا ما تأثم نعم إذا كان الطريق مخوف تأثم إذا كان الطريق مخوف تأثم لكن لا يبعث والشبق عليه بأن تمنعه مع أمن الطريق وسلامته والقدرة على الذهاب إلى المسجد والرجوع بدون ضرر الآن بعض الآباء يقول الولد يصلي في البيت إلا إذا كنت موجود لماذا؟ يقول له طلع مع الباب حتى في النهار تلقفوها الشباب ولهم مأمونين نعم بل يوجد من منع أولاده من الحضور إلى حلقات التحفيظ لهذا السبب يقوله يراحل الحلقة يبسكونوها هالشباب الشباب الجيران وعندهم قنوات ودشوش وما أدري إيش من الملزم حصل مستحب أن أن أنفرط الواجب بنوتك بمحرم وإذا خرجوا يروحون بالالبقال واليمين ويسار أو يدخل عند فلان وعلان خلف البيت إن حافظ بالبيت ولا كيف هذه حجة يقول بها كثير من الناس لكن أيضا لا تفرط بأمر أن مطالب به شرعا تربية والتربيه الحسنة صلاة مع الجماعة حفظ قرآن تعلم علم يا أخي أبذل الأسبات يبذل الأسباب لأن يصل إليه الخير مع عدم ارتكاب أدنى محظور عف الله عنك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقلوا الصلاة على المنافقين صلاة شاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه مالاتا هما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني أبا هرير صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين وأثقل هذه أفعل تفضيل ويدل على أن الصلوات كلها ثقيلة يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة بالنسبة للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس نعم صلاة ثقيلة على المنافقين لكن ماذا عن المسلم الذي يرى نفسه ثقيلة أو تتثاقل أو تتبرم بقرب الصلاة وذنوب وحضور فعلها ووقتها بل بجميع العبادات أولا في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره يعني بما تكرهه النفوس ومنها الصلاة فما معنى كون الصلاة ثقيلة على المنافقين والجنة حفت بالمكاره إذن المسلم يتبرم من فعل ما يقربه ويوصله إلى الجنة فإن الله يحس كل شخص أو عموم المسلمين يحسون أنهم إذا كانوا في مكان مريح أو مبسوطين ثم أقيمة الصلاة يدرك الإنسان من نفسه جهة يحتاج الناس إلى جهاد. وهنا في الحديث صلاة العشاء وصلاة الفجر تصور نفسك في صلاة الفجر في الشتاء برد شديد وأن تحت الغطيان تحس بثقل ولا ما تحس بثقل عموم المسلمين يحسون لأن هذا مما حفت به المجنة من المكاري قل مثل هذا في الصيف الليل قصير والجو طاب الآن للنوم فالمسألة تحتاج إلى جهة فما معنى تخصيص المنافقين بالثقل هذا يعني لأن المفترض في المسلم أن يكون لا شك أنه في بداية الأمر يحتاج إلى جهاد على كل عبادة يحتاج للجهاد، لكن بعد هذا الجهاد يصل المسلم إلى حد يتذلذذ فيه بالعبادة هذا المفترض بالمسلم أما إذا تمر طول عمره متثاقل لسان حاله يقول أريحون من الصلاة بدلا من أن يقول كقول محمد عليه الصلاة والسلام أرحنا يا بلال بالصلاة يعني يفترض في المسلم لا شك أنها مكاره في أول الأمر حفت بالمكاره وخلاف ما تشتهيه النفوس وتهواه لكن عليه أن يجاهد نفسه حتى يتلذذ بالعبادة وأهل العلم يختلفون في الأفضل أيهما أفضل الذي يؤدي العبادة مع نوع من المشقة أو يؤدي العباده هو متلذذ بها فرح بها منهم من يقول الذي هي ثقيلة عليه أفضل لأنه مع فعلها يحصل له أجر المجاهدة يحصل له أجر الفعل مع أجر المجاهد والأكثر على أن المتلذذ أفضل لأنه ما وصل إلى مرحلة التلذذ إلا بعد انتهاء المجاهد فأجر المجاهدة حصل له أنت وأي جهاد أعظم من جهاد النفس حتى تذل وتنقاد العبودية التي من أجلها خلق الإنسان يعني بعض الناس يشوف بعض من من الله عليه بالتلذث بالعبادة ويشوف يجي إن جاء للمسجد وجده إن خرج للمسجد وجده باقي إن حذفه المسير إلى المسجد ناسي شيء وجد فلان هؤلاء أليست لهم مطالب مثل مطالب كلازي وراءهم أسر أليس لهم مطالب أسرية وضغوط اجتماعية مثلك لكنهم جاهدوا وتلذذوا بالبقاء في المسجد والمسجد بيت كل تقي وخير مقام قمت به وحليت تحليتها ذكر الإله في المسجد المسجد لا شكنا بيت الله وهو ووأحب البقاء إلى الله كون الإنسان يجاهد نفسه حتى يقهرها وتنساق وتنقاد إلى أن تتلزز بالبقائب المسجد هذا لا شك أنه بل أعلى مرتب المراتب الجهاد يعني جهاد النفس أما الذي يحس في الثقل عند أداء أي عبادة من العبادات لا شك أن الصيام في الحر الشديد ثقيل على كثير من المسلمين قيام الليل مع قصره مع عدم توافر هذه الأسباب المريحة أو مع طول الليل وشدة البرد يعني لا شك أنه ثقيل عنه ولكن من جاهد نفسه ووصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعبادة لا شك أنه أكمل بكثير أما من لم تحصل له هذه النتيجة نتيجة التلذذ واستمر عمر كله جاهد هو مأجور إن شاء الله على جهاد لكن لا يؤدي الصلاة وهو متبرّم منها، متبرّم منها بحيث لو لم يره أحد ما صلى سيكون من المنافقين. يراون الناس، يكون من المنافقين. أما لو كان يتذق ثقيلة عليه لأنها من المكارم، ثقيلة عليه وهو مسلم صلي، رآه أحد وما رأه هذا مسلم، فهذا الفرق بين المسلم والمنافق. يشتركان في شيء ينفرد المسلم المؤمن كامل الإيمان عن المنافق بدون أدنى مشابهة والمسلم قد يكون فيه شبه في التثاقل لكنه ينفرد عن المنافق بأنه يصلي مصلي مصلي رآه أحد ولم يره مؤدي الصلاة بخلاف المنافق الذي يرأي الناس أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء معروف أنها تعقب الأعمال والأتعاب والكد وتقع في ظلام بحيث يأمن من رؤية الناس وصلاة الفجر كذلك لأنها تقع في آخر الليل بعد أن يطيب الجو في الصيف ويدفأ الإنسان في الشتاء لا شك أنها ذقيلا ولو يعلمون ما فيهما فليعلموا منافقون ما في هاتين الصلاتين ما فيهما من إيش؟ نعم من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا يعني على اليدين والركبتين لأتوهما ولو حبوا على اليدين والركبتين ولقد هممت الواو هذه وهو القسم واللام موطئ لقسم محذوف تقديره والله لقد هممت لقد هذه حرف تحقيق واللام موطئ لقسم محذوف وقد حروا تحقيق وهممت الهم مرتبة من مراتب القصد مراتب القصد خمس الخاطر والهاجس حديث النفس الهم العزم مراتب القصد خمس خاطر ذكر فهاجس فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع يعني الهم والعزم عندنا الهم ما بعده من المراتب إلا العزم ولا يلي العزم إلا التنفيذ أما ما قبله من الهاجس والخاطر هذه مجرد تأذره وتزول للنفس وتنقضي بسرعة حديث النفس الذي يتردد ويتكرر من غير هم على الفعل هذا معفو عنه ما لم يتكلم الإنسان أو الهم درجة بعد ذلك مرتبة متقدمة بالنسبة للمخلوقين حتى لو هم بالأمر ما يؤاخذ عليه لكن إذا عازم عليه يؤاخذ كلها رفعت يعني رفع الأثر مترتب عليها إلا الأخير الذي هو العزم ففيه الإثم قد وقع إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحب عازم على قتل صاحب العازم يؤاخذ عليه والهم النبي لا يهم عموما ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله ومن هنا اكتسب الشرعية واكتسب الحجية كونه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله إذن يجوز له أن يحرق على المتخلفين بيوتهم يجوز له ذلك فإذا جاز له ذلك لابد أنهم لأنهم تركوا أمرا عظيما واجبا إذ لا يحرق من يترك السنة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي ولا ما يصلي قال الآن كيف يحرق على بيوتهم بينار وبيترك الصلاة يبي يخلي الناس يصلون ويحرق البيوت نقول نعم هذه مفسدة وتفوت فالذي يفوت يقدم لأن لو قدر أن إنسانا رأى شخصا يدخل بيتا وهو في طريقه إلى المسجد والشخص مريب يريد أن يسرق يريد أن يزني يريد أن يقتل هذا الشخص مريب هل تسعى في تاخليص أهل هذا البيت من شر هذا الصائل أو تروح تصلي الجماعة وترجع وتقول ما علي من هنا أو إن رجعت ولقيت ولا كيفه لا يلزمك أن تنكر المنكر لأنه يفوت وتقدمها للصلاة الذي يفوت يقدى لكن المحروم محروم شخص بقي على الصلاة ربع ساعة فجاءه شخص يريد إعلان إسلام يريد أن يسلم على يديه قال له الآن باقي على الصلاة ربع ساعة إذا صلينا تجي محروم وشل لي من عتلق منه الشيء تتعلم المهنوذ تروح بيصلي معك وتكسب إجراته ما الذي حصل في هذه القصة حصل أنه خرج من عنده وفي تبادل اطلاق نار وقتل ما على الشهاد لكن الأمور التي تفوت لا بد من تقديمه فالمنكر الذي يفوت يقدم على ولو كان على واجب لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس يعني بدله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة الصلاة هؤلاء القوم هل لهم ارتباط بمن ذكر في أول الحديث أثقل الصلاة على المنافقين أو هم قوم آخرون من المسلمين لكنهم لا يوصلون مع جمال يتخلفون عن الجمال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار منهم من قال أن آخر الحديث مرتبط بأول وهذا تهديد للمنافقين المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بكثير من أخبارهم بكثير من أعيانهم وقد نطق بعضهم بكلمة الكفر وتصرف ببعض التصرفات المكفرة مع علمه عليه الصلاة والسلام وإعراضه عنهم لألا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه يعني الرسول عليه الصلاة معرض عن المناتقين وعن عقوبتهم لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وإذن هؤلاء القوم الذين ينشدون الصلاة من المسلمين فأحرق عليهم بيوتهم منها طيب ما حرق الرسول عليه الصلاة والسلام هل فيه دليل هم ترك يعني تركه نسخ أو بين سبب الترك في رواية أخرى ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم منها فهذا يدل على عظم شأن جماعة والحديث من أقوى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة لأنه لا يحرق إلا على ترك واجب لا يحرق إلا على ترك واجب نعم عفى الله عنك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 ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لننعه وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يقول مؤلاء رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إذا استأذنت أحدكم امرأته وفي حكم هذا إذا استأذنت البنت أباها الزوجة تستأذن الزوج والبنت تستأذن الأب وعلى كل حال من استأذنته موليته إلى القروج إلى الصلاة في المسجد فلا يمنع لأنه جاء في الحديث لا تمنع لآخره لا تمنع إماء الله مساجد الله شب المناسبة بين ما قال لا لتمنع النساء مساجد الله لأن فيه تنافر النساء من شأنهن القرار في البيت وقرن في بيوتكن لكن التعبير بلفظ الإماء إماء الله هو يقابل في الذكور عباد الله يقابل في الذكور عباد الله ولفظ العبودية له ارتباط كبير بالمسجد فالأمة والعبد هذا بالنسبة للذكر وهذا بالنسبة للأنثى العبودية لها ارتباط بالمسجد فقال لا تمنعوا نساءكم المساجد لا الأصل أن النساء مطالبات بالقرار في البيوت هذه مناسبة اختيار إماء الله لأن إماء الله معبدات مذللات لله جل وعلا والمسجد هو مكان العبودية إذا استأذنت أحدكم امرأته لماذا قدم المفعول وهل يجوز تقديم الفاعل في مثل هذا السياق إذا استأذنت امرأته أحدكم لا يجوز لماذا نعم حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة امرأته هذا مجتمع على يعود إلى الأحد فإذا قدمنا الفاعل امرأته عاد إلى الأحد والأحد متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة لأنه مفعول والمفعول مرتبته متأخر عن الفاعل ولفظه متأخر ممنوع لكن قدم المفعول لألا يعود الظمير على متأخر في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة وشاع نحو خاف ربه عمر وشاع نحو خاف ربه عمر لماذا؟ لأن الضمير يعود على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة فاعل عمر وشذ نحو زان نوره الشجر لأنه مثل ما عندنا يعود الضمير على متأخر لفظ ورتبة إذا استأذنت أحدكم رأته إلى المسجد فلا يمنع المقصود ذات المسجد أو الصلاة مع الجماعة يعني لو الساعة تسع أو الساعة سابع قال نبطل للدوام قال تجعل نبطل على المسجد واش تقول لا تمنع بما الله مساجد الله نعم أو المقصود الصلاة في المسجد مع الجماعة هذا الأصل لو قال قالنا بطل على الدوام الساعة السابعة قالتاني جالا بطل المسجد والرسول يقول لا تمنع له أن يمنع ولا ما لا أن له أن يمنع وإذا وجدت الفتنة إذا خشيت الفتنة له أن يمنع في أي وقت لأن درأ المفاهز المقدم على جلب المصالح هذا مقرر شرعا فلا يمنع هناك شروط لا بد من اعتبارها وليخرجنا كافيلات يعني غير متزينات ولا متطيبات غير متزينات ولا متطيبات والمرأة لا يجوز لها أن تتطيب إذا أردت الخروج من بيتها فإن تطيبت وخرجت جاء النص بأنها زانية صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لها أن تخرج متطيبة كما أنه لا يجوز لها أن تبدي أن تبدي شيئا من زينته نعم تقدم أنهن يخرجن متلفعات بمروطهن متلفعات بمروطهن أكسية غليظة المروط حب أكسية ناعمة وتبين ما تحتها وتشف عما وراءها فقال بلال بن عبد الله بن عمر في بعض الروايات عند مسلم واقد بن عبد الله وابن عبد الله بن عمر له أولاد منهم بلال ومنهم واقد. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهم يعني كأن الباعث لبلال بن عبد الله الغيرة وكأنه يعيش في ظرف كثر فيه التبرج كثر فيه التساهل يعني بعض الظروف أحيانا تملي على الإنسان أن ينطق بكلام لا يحسب له حساب يعني من رأى كثرة التبرج في أقدس البقاء هم قالت واحد منا نبيروح الله ناخذ عمره وأقسم عليها لا تخرج ما ترى لكثرتي ما رأى يتصرف من خلال حرقه يراه في أقدس البقاء هنا يقول ابن عمر فلا يمنعها فقال عبد الله بن لمن عنده والله لا نمنعه هذا دافعه إيش لا شك أنه الغير لكن الغير التي تصادم بها النصوص ليست شرعية. لا بد أن تكون هذه الغيرة مقننة بالنصوص الجرائي ولذا قال فأقبل عليه عبد الله يعني أباه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا سبا شديدا قسى عليه ما سمعته سبه مثله قط يمكن ولا سب أحد مثله قط لماذا؟ لأن كلامه فيه مصادمة للنص فيه معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرها ما الكلام خلاص قد أحسن من انتهى إلى ما سمه عليك أن ترضى وتسلم جاءك نص من الكتاب والسنة قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر لتعارض النصوص بمثلي قول أبي بكر وعمر وهما اللذان قد أمرنا بالاقتداء بهما لكن لا تعارض بهم النصوص المرفوح ويوجد من يتصدى لافتاء الناس ويقول الرسول يقول أو في البخاري حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولو أمرهم, أمرهم هذا علامات الضعف عليه ظاهرة الواقع يرده كيف يرده يقول أخي غاندي حكمت الهنود في وقتها سبعمائة مليون ونجحت وتاتشر حكمت الانجليز ونجحت وقل دمائي الرئيس الوزراء إسرائيل هزمت العرب كلهم شلون أفلح يعني بمثل هذا ترد النصوص ويوجك أن تنزل عليك حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقول نبو بكر عمر كيف بمثل هذا ومع الأسف أن هذا له شأن ويفتي حمل رأية الدعوة سنين لكن مثل هذا نتعامل مع النصوص هذا ظلال في الفهم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله يعني قد قال أن ابن عمر حصل عنده من الغيرة على السنة أكثر مما حصل عند ابنه من الغير على محاربة وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم الآن مع الأسف الشديد أنه يوجد يروج يروج بعض من أصيب بلوثات عقلية يدعون أنهم عقلانيين قد أصيبوا بلوثات عقلية وتأثروا بما يمليه عليهم أعداؤهم يعرضون النصوص على عقولهم فالنصوص عربية ونحن عرب نفهم ولا نفهم ونا ولا أحد يقف في وجوههم يعني فهم يخالف فهم سلف الأمة وإمتها وتقول نحن نفهم العربية والله ما تفهم العربية يعني إذا تركت الحرية لأمثال هؤلاء يتكلمون كما شاء إذن لماذا جاء النهي عن تفسير القرآن بالرأي والتشديد في ذلك وتورع الأئمة الكبار حفاظ الإسلام تورعوا عن تفسير غريب السنة لأنك تجزم بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من هذه اللفقة وتفسير الغريب تفسير كلام على ما يقول أهل العلم جدير بالتحري حري بالتوقي لأنك تحكم على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن هذا مراده كما منعت من التفسير بالرأي تفسير القرآن أيضا تمنع من أن تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيك وهل يترك المجال لأن يفسر برأيه من يفهم ويقدم الحقائق العرفية السائدة في بلده أو بين عشيرته على ما جاء النبي الله جل وعلا في تفسير القرآن عن صحابته الكرام الذين عاصروا التنزيل وعايش النبي عليه الصلاة والسلام شخص يقال له لا يجوز لك أن تجبر ابنتك على الزواج من شخص لا تريده قال لماذا يستدل في القرآن. يقول الله جل وعلا يقول ولا تكره فتاةكم على البغاء إنا راضنا تحصنا إلى أن قال ومن يكرهن فإن الله إيش من بعد إكراهن غفور رحيم يقول أنا أريدها المغذرة والرحمة يقول ما تبغيه إلا تبغينه هذا يفهم النصوص هل هذا عقل يتعامل ما قال الله وقال رسوله ويقول فهمنا مثلهم مثل فهم يعني في حديث أردت أو كدت أن أنهى عن الغيلة اللي هي الارضاع وقت الحمل فإذا فارس والروم يغيلون يعني ولا يتضرر أولادهم بذلك يرضعون وقت الحمل ولا يتضرر أولادهم بذلك ويكتب في الصحف من يقول أن النصوص الشرعية مزيج إفادات من الأمم الأخرى والحضرات السابقة هذا كتب في الصحف هل هذا كلام صحيح؟ الدين والنصوص لجميع من على وجه الأرض بما في ذلك فارس والروم فإذا كان العرب وهم أقل الناس في ذلك الوقت يتضررون بمثل هذا والأمم الأخرى لا تتضرر هل يصدر النبي صلى الله عليه وسلم نص يشمل الأمة كلها وأكثر الناس ما يتضرر؟ ما يصدر نص لأن الشرع ليس للعرب وحدهم أو لأهل هذه البيئة وحدهم أو لأهل نجد أو لأهل الحجاز لا لمن على جميع أجنال فإذا كان أكثر الناس لا يتضرر بهذا فلا يصدر نص يمنع وهذا يقول لا الرسول استفهت فارس والروم استفاد منهم سبحان الله وتعارض النصوص بمثل هذه الترهات من أهل العلم من يرى أن بعد أن أحدث النساء ما أحدث للالأولياء المنع ومنعهن ليس معارض للنص وإنما هو لدرء المفاسد ومنهم من يرى أنه يسمح للكبار والعجائز دون الشباب لكن يبقى أن الحكم الشرعي الأصل الجواز لكن كون فنانة تمنع لأنها كذا أو علانة تمنع هذا الشيء آخر يبقى أن الحكم الشرعي الجواز وأن المرأة لا تمنع إذا أرادت أن تخرج لكن إذا أوجس الإنسان خيفة أو ريبة أو خرجت على وضع غير مرض يكلا لا أبدا ولا يكون مصادما للنص أبدا نعم. أفى الله عنك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال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 وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الرواتب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية الأخرى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة الحديث بصلاة الجماعة باب فضل صلاة جماعة وجوبية الحديث في صلاة التطوع والترتيب عند أهل العلم أن صلاة التطوع بعد في آخر كتاب الصلاة فإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لاحظ قوله مع وأنه يسن التجميع في النوافل فله وجه لكن الرواية الأخرى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات والجماعة لا شك أنها للفرائض هذا الأصل للفرائض وجاء في صلوات هي نوافل عند أهل العلم مثل صلاة الكسوف صلاة الليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه وصلى معه من عباس جماعة فالتجميع في النوافل ما لم يكن ديدا وعادة لا بأس به أما من كان ديدانه لا يصلي نافلة إلا جماعة هذا يخرج عن حيز السنة إلى الابتداع لكن لو, كان لو صلى نافلة مرة أو مرات معدودة بحيث لا يكون عاده ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وجاء في الحديث الصحيح حديث أم المؤمنين أربع ركعة قبل الظهر وهنا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها والعدد الأقل يدخل في الأكثر فالأفضل أن يصل قبل الظهر أربع ركعات يفصل بينهن بسلام أربع ركعات يعني بسلامين أربع ركعات قبل الظهر وهنا يقول ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها راتبة الظهر القبلية أربع والبعدية ركعتين لكن إذا فاتت الراتبها القبلية متى يصليها دخلت وإذا الصلاة مقامة ومات سنت ما صليت الراتب وصليت مع الجماعة وسلمت مع الإمام متى تقضي الراتبها القبلية أو نقول سنة فات محلها نعم تقضى إيش مباشرة قبل البعدي ولا قبل بعدها لك الآن صليت الفريضة عليك ست ركعات ثلاث تسليمات أربع القبلية واثنتان البعدية المقرر عند أهل العلم أنك تصلي تؤدي بعض الصلاة مباشرة الراتبة البعدية ثم تقضي الراتبة القبلية لماذا؟ لأن الراتبة القبلية مقضية مقضية هي قضاء لأن محل وقتها لأن وقتها قبل الصلاة لكن لو صليتها قضيتها بعد الصلاات كانت الصلاة البعدية أيضاً قضا لم تكن في وقتها لأن الأصل أنها بعد الصلاة مباشرة وتكمل بها الصلاة فإذا أخرت حتى تقضي الراتبة القبلية صار الكل قضا فهذا العلم يقررون أنك تصلي الركعتين اللتين بعد الصلاة مباشرة ثم بعد ذلك تقضي ما فاتك هذه الرواتب التي هي قبل الصلوات وبعدها من فائدتها أن الإنسان إذا جاء إلى الفريضة من أعماله وأشغاله وأتعابه لا زال القلب مرتبط بدنياه فإذا قدم بين يدي صلاته الفريضة ما يقربه إلى الله جل وعلا من التنفل ويكون سببا في غفلته ونسيانه لأمور الدنيا لا شك أنه سوف يقبل على الفريضة لأن المقصود بالدرسة الأولى الفريضة خمس صلوات كتبهن الله على أحدكم في اليوم والليلة فإذا صلى الإنسان ما كتب له قبل الفريضة لا شك أنه يتهيأ لأن يقبل على فريضته بقلبه بخلاف ما لو صلى الفريضة من دون فاصل بينه وبين أعمال الدنيا والقلب القاسي والميت ما في حيلة لو يبتل يقرأ لو يبتل يصلي ما في حال ما في حيلة وغافل غافل لكن يحرص الإنسان على أن يحصل لب الصلاة والخشوع والإقبال على الله جل وعلا وركعتين بعدها مشروعية الركعتين بعد الفرائض الصلوات من أجل التكميل لأنه أول ما ينظر في صلاته كان يصل الفرائض بها ونعمها إذا كان هذه الفرائض على الوجه المرضي لا بأس لكن إذا كانت أديت على شيء من الخلل يقال انظروا هل لعبد من تطوع لأن التطوع يكمل به الفرض وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الجمعة وجاء في الجمعة أربع ركعات بعد الجمعة من حديث ابن عمر من حديث هذا حديث ابن عمر ركعتين حتى من حديثه أيضا جاء أربع ركعات أربع ركعات بعد الجمعة وأهل العلم يحملون الركعتين بعد الجمعة إذا كانت في البيت والأربع إذا كانت في المسجد لتتفق النصوص ومنهم من يقول إن الجمعة يصلى بعدها ست ركعات تضم هاتان الركعتان و الأربعة ومنه من يقول أربعة فقط لأن الثنتين تدخل في الأربعة كما أدخلنا الركعتين هنا قبل الظهر في الأربعة وعلى كل حال يصلى في المسجد يصلي أربعة وينصلي في البيت يصلي ركعتين وإن زاد فأجره على الله وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد المغرب طيب العصر العصر ليس له راتب لا قبلية ولا بعدية لكن من صلى قبل العصر أربعا جاء الحث على ذلك رحم الله مراءن صلى قبل العصر أربعا والحديث لا يسلم لكنه يصلح للاستدلال في مثل هذا الموضوع لكن ليست راتبة يعني من النوافل المطلقة ولا راتبة بعد العصر لأنه وقت بعد المغرب ركعتان وقبلهما في مطلق صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء لمن شاء من أراد أن يصلي قبل المغرب له أن يصلي وأما الركعتان بعد المغرب فهما الراتبة، ركعتان بعد العشاء هذه الراتبة، الراتبة بعد العشاء وهي غير قيام الليل، غير التهجد، غير الوتر، غير الوتر. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، ففي بيته، والأصل أن الصلاة في البيت أفضل، إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. لكن هناك طلوعات لازم النبي عليه الصلاة والسلام. التنفل فيها في البيت منها ما ذكر وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر هتان هما الركعتان راتبة الفجر وهما خير من الدنيا وما فيها كما سيأتي وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعافدا وحرصا على ركعتي الفجر والوتر حيث كان لا يتركهما سفرا ولا حضرا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلسل سجدتين خفيفتين سجدتين يرادوا بالسجدة الركعة سجدتين يعني ركعتين وجاء في الحديث من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قال الراوي والسجدة إنما هي الركعة السجدة إنما هي الركعة جاء في النصوص إطلاق السجود وإرادة الركوع ودخلوا الباب سجدا يعني ركعاً ما يمكن يدخل سجود طيب جاء يطلاق الركوع وإرادة السجود من يذكر؟ خر راكعاً خر راكعاً يعني ساجداً المقصود أن هنا يسجد سجدتين خفيفتين يعني يركع ركعتين خفيفتين هذه صفة راتبة الصبح حتى كانت عائشة تقول لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ لا أدري هل قرأ بفتح الكتاب أم لا؟ فصفتاه تين الركعتين التخفيف بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنه يصلي هاتين الركعتين ويطجأ بعدهما سنها الاطجاء بعد ركعتي الصبح حتى يؤذنه بلال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهد منه على ركعتي الفجر وفي لفظ المسلم ركعته الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها قد يقول قائل هاتان الركعتان تؤديان في دقيقتين والإنسان يكدح طول عمره ما حصل مليون والدنيا فيها المليارات نعم هي خير من الدنيا وما فيها يعني عند الله جل وعلا والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوظة الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوظة ولو كانت تازم عندما سقى كافرة شربة الماء لكن هل يقدر المسلمون قدر الدنيا وقدر الآخرة الذي يلهز وراء الدنيا ليلة نهار وينشغل عن الواجبات ويقطع الأرحام ويرتكب المحرمات من أجل الكسب كسب الحطام هل هذا عرف حقيقة الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل ومع ذلك يبني قصور الشاهقة ويمتلك الأموال ويقطع الأرحام و تكب محرمات موبقات من أجل حطام ويبخل بالأركان يبخل بالزكاة التي يركم من أركان هل هذا عرف حقيقة الدنيا الذي عرف حقيقة الدنيا بالفعل سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عرف حقيقة الدنيا جاءه مندوب الخليفة يخطب ابنته لابنه هذا السفير مندوب الخليفة يقول جاءت الدنيا يا سعيد بحذافيرها ابن الخليفة يريد بنتك ماذا كان جواب سعيد؟ قال سعيد إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوض فماذا عسى أن يقص لي الخليفة من هذا الجناح صحيح إيش بيعطيه من هالجناح؟ لكن الله المستعان حال المسلمين وواقع المسلمين ولسان الحال يقول بأعلى صوت الدنيا أدنى شيء من الدنيا في عرف كثير من الناس أفضل من الآخر يعني وإن لم يقولها بلساني هذا هذا فعل كثير من الناس يعني لغط الناس وسخبهم ولهثهم وراء هذه الدنيا يؤكدها لكن على الإنسان وإن اعتنى بدنياه وكان على خلاف الأصل خلاف الهدف الشرعي من وجوده وتحقيق العبودية إذا نسي دينه فلا ينسى ما أوجب الله عليه ولا يجوز له بحال أن يرتكب ما حرم الله عليه ومع عد ذلك الأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول ذكر ابن دقيق العيد في شرح العندة عند حديث ابن عمر أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الجماعة قاعدة وهي أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه يقول أرجو توضيح هذه القاعدة هذا في العلل المنصوصة المركبة العلل المنصوصة المركبة أما العلل المستنبطة التي يستنبطها أهل العلم فهذه لا شك أن لها أثرا لكن الحكم لا يدور معها وجودا وعدما لها أثر لكن الحكم لا يدور وجودا وعدما إلا مع العلة المنصوصة فإذا كانت العلة المنصوصة مركبة من أمرين فإن الحكم لا يتم إلا باجتماع الأمرين مثال ذلك جاء النهي عن أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد فلا يقربن مسجدا وجاء النص على أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنسان فهذه علا وكان يأمر بإخراجه من المسجد فلا يقربن مسجدنا فتكون العلة مركبة المنع من ذلك إنما يكون لمن أراد أن يصلي في المسجد ويتأذى به الناس فإذا أراد أن يصلي جماعة خارج المسجد هذا جزء العلة من يصلي معه يتأذى لكنه خارج المسجد والمسجد علة منسوسة وإذا أراد أن يصلي في المسجد ولا يوجد من يتأذى به هذا جزء العلة لا يقوم بمفرده بالمنع على كل حال إذا تركبت العلة المنصوصة المؤثرة في الحكم من أكثر من جزء تكون ذات أجزاء تكون ذات أجزاء فإن جزء العلة لا يستقل بالحكم فإذا انتفى هذا الجزء وبقي جزء آخر لا يستقل بالحكم وهنا يقول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 فإذا دل الدليل على أن هذا الوصف لا أثر له، فإنه لا يؤثر في الحكم. كالذي جامع مرأته في نهار رمضان. الذي جامع امرأته في نهار رمضان. لو جاء في وصفه أنه أعرابي، أو جاء في وصفه أنه شاب، أو شيخ، أو أبيض، أو أصفر. أو أسود أو غير ذلك من الأوصاف التي لا يعتبرها الشرع من الفروق بين المكلفين فبعض الأوصاف ترد لبيان حقيقة الحال ولا تؤثر في الحكم لأن من الأوصاف أوصاف مؤثرة ومن الأوصاف ما هو غير مؤثر في الحكم ودل على ذلك النصوص والقواعد العامة الأسئلة كثيرة جدا لكن سؤال تكرر وهو إن شخصا أراد أنشأ العمره من هنا وذهب عن طريق المدينة ولم يحرم من ميقات من ذي الحليفة تجاوز الميقات لا ينبع وجلس في ينبع أيام ثم أحرم من رابه مثلا أو له عمل أو مناسبة في جده أراد أن يقدمها على العمره ويرى أنه من غير المناسب أن يحضر هذه المناسبة وهو محرم فقال أخذر الأحرام هذا الذي ذهب إلى ينبع أو جدا. هل يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر به وهو الحليفة أو يكفي أن يحرم من أقرب ميقات له مر به بعد ذلك الميقات جمهور العلماء على أنه لا بد أن يرجع إلى المقات الذي تجاوزه، فإن لم يرجع إليه لزمه دم، لأنه أتا على هذا المقات ومر به وتجاوزه، فهن لهن ولمن أتا عليهم من غير أهلهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إذا أحرم من أي مقات معتبر يكفيه ذلك. بمعنى أنه لما صار في رابغ أحرم من صار في ينبع ثم مر برابغ وهو بديل عن الجحفة أو ذهب إلى السيل وأحرم من يكفي على رأي الإمام مالك وهو ميقات معتبر محدد شرعا لا سيما إذا كان هو ميقاته الأصلي فأهل نجد ميقاتهم السيل فتجاوز أبيار عليم تجاوز ذا الحليفة وأنهى عمله في جدة ورجع إلى السيل هذا لا إشكاله هو مقاته الأصل ويدخل دخولا أوليا في قول مالك ويكون له وجه حينئذ وجه وجيه يسقط عنه الدم لأنه قال هن لهن هذه المواقية لأهل تلك الجهات فهو مقات محدد له شرعا يجزيه الإحرام منه الجملة الثانية تتناول إحرامه من ذو الحليفة أو من الجحفة أو من غيرهما من المواقيت التي ليست له أصلا ليست لأهل جهته وإنما مر به يقول ذكرتم أن الصلاة في البيت جماعة لا تجوز وما توجيه القول الذي يقول أن الصلاة في المسجد فرض كباية عرفنا أن الجماعة عند الشافعية فرض كباية لكن النصوص الدالة على وجوب إجابة المؤذن تسمع النداء قال نعم قال أجب ولو كانت الصلاة في البيت تكفي ما قال له أجب الأمر الثاني أنه كما قال ابن سعود حيث ينادى بها يعني في المسجد فمن سمع الندى يلزمه الصلاة في المسجد إلا من حذر يقول شرح بن الملقن للعمدة المسمى بالإعلام بفوائد روز الأحكام معرفة شرح كبير مطبوع يقول هل سبت أن الحافظ بالحجر والعين ينقلان منه كثيرا دون عزو وهل هذا إخلال بالأمانة العلمية هما وغيرهما ينقلان وجرت العادة عند المتقدمين أنهم لا يهتمون بالعزو كثيرا لا سيما إذا كان الكلام لا يستقل به المنقول عنه لا يستقل به المنقول عنه بمعنى أن شخصا حرر مسألة وخرج برأي يتفرد به وبفهم فتح الله عليه به هذا يعزونه إلى صاحبه أما أن الكلام العادي الذي يوجد عند فلان وغيره هذا لا يحتحرون الدقة في عزوه وعلى كل حال الأمور بمقاصدها من أراد أن ينقل من كتب الناس يتكثر بهذا النقل ويوهم القارئ أنه من تحريره هذا لا شك أنه خادش النية والقصد ومخل بالأمانة العلمية ويقول أهل العلم إن من بركة العلم إضافة القول إلى قائله يقول هل هناك من جمع اختيارات بالحجر في الفتح هل يمكن ذلك؟ اختيارات ابن حجر في الحبار متعددة الجوانب وبحاجة إلى أن تبرز وأظن فيه دراسات حول الفتح دراسات فرخية ودراسات حديثية لكن لا يمنعني أن يعتني طالب العلم بهذا الكتاب أو بكتاب معين يجعله محورا انطلق منه ويجمع وهذه طريقة وسيلة من وسائل التحصيل إذا رأى ابن حجر اختار هذه المسألة في علوم الحديث أو في علل الحديث أو في أي فن من فنون العلم وبحث عنها في الكتب الأخرى دونها وبحث عنها في الكتب الأخرى يستفيد فائدة كبرى إن شاء الله يقول إذا مشيت إلى المسجد خمسين خطوة هل ترفع عني خمسين يعني هل يرفع بها خمسين درجة وتحط عنه خمسين خطيئة نعم إن شاء الله هذا إذاء توافرت الأوصاف الموجودة في الحديث هذا يطلب درس ثابت أسبوعي لكن درس الثابت فيه مشقة أسئلة متداخلة بعضها يغني بعضها عن بعض يقول هل هناك أدل على وجوب صلاة الجماعة من الكتاب ذكرنا الآية التي يذكر أهل العلم لا من كتبوا في آيات الأحكام الذين يهلموا بالأحكام يفصلون في الجماعة وصلاة الجماعة عند قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين وأيضا وإذا كنت في فأقمت لهم الصلاة إلى آخره في صلاة الخوف هذا يسأل عن الدليل الصحيح الصريح في منع الحائض من قراءة القرآن مع أن المخارض ضحف الرواية في ذلك وبن عبد البر وغيرهما كما تعلم ما الدليل من الحديث الصحيح على منع الحائض من قراءة القرآن ها ما نذكر دليل لا يمسه إلا المطهرون تقول لك هذا في المس تريد أن تقرأ عن ظهر قلب؟ تقرأ غير نعم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض. ثمبط منه أهل العلم أن الحائظ لا تقرأ القرآن ولو كانت تقرأ القرآن لم احتاجت إلى هذا التنصيص ولو كانت تقرأ القرآن قد لا يستوعب كثير من السامعين لأول مرة لكن مرة لكن إذا دقق في الحديث وجد أن الاستنباط صحيح لماذا نصت عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجرها؟ وهي حائض يعني لو كانت الحائذ نفسها تقرأ القرآن فهل يحتاج للتنصيص بأن القرب من الحائض لا أثر له في قرأة القرآن هل يحتاج التنصيص على مثل هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول مؤلف رحمه الله تعالى باب الأذان الباب تقدم تعريفه في الأصل ما يدخل ويخرج منه حقيقته العرفية عند أهل العلم ما يظلم فصولا ومسائل في الغالب وهنا ما يضم حديث يجمعها وصل واحد والأذان مصدر وإن شئت فقل اسم مصدر أذن يؤذن تأذينا وأذانا كما تقول كلم يكلم تكليما وكلاما فهو سن وفي الأصل الإعلام وأذان من الله ورسوله يعني إعلام هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه هذا الأذان وهل هو من متعلقات الوقت أو من متعلقات الصلاة نفسها إذا قلنا أنه الإعلام بدخول وقت الصلاة فعلمنا هذا أنه إذا نسي أن يؤذن في أول وقت أو نام عن الصلاة حتى خرج الوقت أو كاد يؤذن أو لا يؤذن إذا قلنا أنه من أجل الوقت كما يدل عليه الحد والتعريف قلنا خلاص انتهى الوقت فلا يؤذن له والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للفائته صلاة الصبح. وأذن للمجموعة في عرفة في مزدلفة الحكم واحد فيما إذا وصل في أول الوقت أو في آخره يعني من وصل إلى جمع في منتصف الليل يؤذن أو لا يؤذن يؤذن من نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس تفرج الوقت أذن النبي عليه الصلاة والسلام فهو إعلام بدخول الوقت وهو من متطلبات الصلاة فالإعلام بدخول الوقت من أجل الصلاة من أجل الصلاة والأذان إذا تأملنا في جمله من التكبير في أوله والاعتراف والإقرار بالشهادتين والدعاء إلى الصلاة بلفظها وبما تحتويه من فلاح. وتكرار هذا التكبير ثم القتم بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص وجدناه مشتمل على مسائل الاعتقاد وتعظيم الله جل وعلا والاعتراف له والإدعان الشهادة بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ففيه إثبات للتوحيد ونفي للشرك بالألفاظ وأصل المشروعية إنما هي من أجل اجتماع الناس لأداء الصلاة وفي أول الأمر ما كان عندهم شيء إنما يتحينون الصلاة فيجتمعون فجاءت الاقتراحات أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد شيء يجمعهم للصلاة فاقترح بعضهم أن يتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بوق مثل بوق اليهود ففض النبي عليه الصلاة والسلام لأن المشابه ممنوع قال بعضهم اتخذ نارا قال ذاك للمجوس ولم يتفقوا على شيء فرأى عبد الله بن زيد ومن عبد ربه في المنام يقول طاف بي وأنا نائم رجل أو طائف بيده ناقوس فقلت له يا عبد الله تبعوا الناقوس فقال وما تريد به قلت نجمع عليه الناس للصلاة قال ألا أدلك على خير من ذلك تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره وعلمه الأذان بتربيع التكبير من غير ترديد. هذا أذان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه فلما أصبح قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال القه على بلال القه على بلال ثم جاء عمر وبين أنه رأى هذه الرؤية المقصود أنها رؤيا حق تسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام هذا جداء مشروعية التأذين للصلاة يقول في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفى على ذان ويوتر الإقامه. أمرا. الأمر. الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابي إذا قال أميرنا أو نهينا لا يتصور أن يُسنِد الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلى غير من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مرفوع. وإن ادعى فريق من أهل العلم أنه لا يكون مرفوعا حتى يصرح بالآمر والناهي لكن من يتصور أن يأمر بلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة غير دميع عليه الصلاة والسلام إذا أطلق الأمر لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر منهم من قال لا يعتبر مرفوعا حتى يصرح بالآمر لاحتمال أن يكون الأمر من غيره أمرهم أبو بكر أمرهم عمر أمرهم من تولى أمرهم لكن المرجح عنده عامة أهل العلم هو القول الأول إذا صرح الصحابي بالآمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذا لا خلاف بكونه مرفوعا لا خلاف بكونه مرفوعا لكن هل الصيغة صيغة أمر ونهى هل هي في القوة بمنزلة افعل اشفع يا بلال الأذان هوتر الإقامة الجمهور نعم بمنزلته ولفظ الأمر يغني عن صيغته ويقوم مقامه فقول عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الرجويات أنزل الناس منازلهم لا فرق أخالف في هذا بعض من شذ وقال لا يكون ملزما ولا يدل على الأمر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوى لأن الصحابي قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي هذا إذا, إذا قاله الصحابي لكن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أستد على سبعة أعظم أو نهيت عن قتل المصلين، فالأمر والنahi منؤ والله عز وجل، ولا يختلف في ذلك، ولا يختلف في ذلك. أمر بلال أن يشفع الأذان، فتكون جمله شفعا، بمعنى أن كل جملة من جمله تكون شفعا، فالتكبير أربعة، والشهادة. اثنتان واثنتان هو الدعاء إلى الصلاة اثنتان واثنتان ثم التكبير في النهاية وفي الأخير اثنتان. والختم بلا إله إلا الله واحد فيكون قوله أمر بلال أن يشفع الأذان يعني جمل الأذان أغلبي لأن كلمة التوحيد في النهاية واحد يكون أغلبيا ويوتر الإقامة الإقامة جملها وتر على واحد واحد. طيب ماذا عن التكبير في أولها؟ جاء الاستثناء في الإقامة لفظ الإقامة ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا لفظ الإقامة قد قامت الصلاة فإنه يكرر وما عدا ذلك بقى على الأرض وتر. لماذا لم يستثنى التكبير في أول الإقامة؟ أهو أو واحدة؟ تكبير في الإقامة ولا اثنين إذا أقام المؤذن الآن الإقامة شفع لوثه عرفنا أن الأذان كل شفع ما عدا كلمة التوحيد في آخره فيكون أغلبي طيب الإقامة في أولها الله أكبر الله أكبر وفيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وفي آخرها الله أكبر الله أكبر صحيح ولا لا طيب الإقامة مستثنى لفظ الإقامة مستثنى قد قامت الصلاة إلا الإقامة جاء استثناؤه فماذا عن التكبير في أول الأذان وفي أواخره لماذا يستثنى مثل لفظ الإقامة باعتبار الأذان يعني على النصف من الأذان يعني كان الأذان في الأول اثنين وفي يعني على النصف طيب في الأخير يعني هذا ما يرجح به قول من يقول أن جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد فيقال الله أكبر الله أكبر فتكون كالجملة الواحد ويستدل لذلك بحديث الإجابة إجابة المؤذن فإذا قال المؤذن كما في الصحيح الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر بينما في الشهادتين قال فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ما جمع فيكون تربيع التكبير في أوله كالجملتين وتثنية التكبير في الإقامة كالجملة الواحدة ويبقى أنه إذا جمع لفظ التكبير في أول الأذان فإنه لا يجمع في آخره ليطرد القول لأنه إذا جمع في آخره وقلنا في أوله كالجملة الواحدة لابد أن نقول في آخره كالجملة الواحدة وحينئذ يكون التكبير واحد فنحتاج إلى إخراجه من العمو واضح أو مواضح يحتاج إلى إعادة أو ما يحتاج طيب أمر الأمر للوجوب هو تابع ل حكم الأذان في الجملة حكمه على الخلاف بين أهل العلم والمتقرر أنه واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي والدعاء الدعاء للجماعة والجماعة يكفيه مؤذن واحد مؤذن واحد وإن جعل أكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي فالمرجح أن الأذان فرض كفاية ومن أهل العم من يرى أنه سنة وعلى كونه إذ فرض كفاية لا أثر له في الصلاة بمعنى أنهم لو لم يؤذنوا صلوا صلاتهم صحيح لأن التفريط بأمر خارج عن الصلاة والأذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا نقصان وإذا أراد المؤذن أن يأتي بأي ذكر فلينتقل عن مكانه عن مكانه ويسمع من بعض المؤذنين بعض الأذكار قبل البداية وإذا انتهى وهو في مكانه على نفس مستوى الصوت وهذا لا شك أنه يدخل في الإحداث إحداث قدر زائد على العبادة المحددة الشرعان فإذا أراد أن يذكر الله جل وعلا ينتقل من مكانه ويذكره بما شاء وأصل أذان الدعاء إلى الصلاة فلو أن المؤذن إذا انتهى من أذانه دعا الناس إلى الصلاة قال صلوا صلوا رحمكم الله في مكانه في المنارة أو بالمكبر نقول هذا لا يجوز أذان الفاظ محددة شرعا لا تجوز زياده عليها ولا نقصان منها إلا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان في التكبير هل وتربيع أو تثنية في الترجيع هل يعود الشهادتين بعد أن يؤديهما بلفظ منخفض يرفع الصوت بهما هذا جاء به النص فمن فعل هذا فقد أحسن لكن اللفظ الذي لم يرد به نص لا تجوز زيادته لا تجوز زيادته ألبت فالشهادة لغير النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية أو بالفضل أو بالعلم أو بغير ذلك بدعة كما يقال أشهد أن علي ولي الله هذه بدعة ومثله زيادة حية على خير العمل الصلاة خير العمل كلام صحيح لكن الزيادة في الأذان بدعة أعف الله عنك وعن نبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوء. فمن ناضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبعها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء قبة خيمة من جلد من أدم قال فخرج بلال بوضوء يعني ما يتوضأ به فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالضم هو فعل المكلف هذه العبادة المعروفة بوضوء فمن ناضح ونائل فمن ناضح ونائل يعني بعضهم يحصل من هذا الوضوء ما ينضح به أعضاء الوضوء ومنهم من لا يحصل ذلك حتى ينال من وضوء صاحبه أو مما أخذهم من صاحبه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء طرج النبي صلى الله عليه حلة الحمرة الحلة مركبة من ثوبين مركبة من ثوبين إزار ورداء يعني من قطعتين حمراء. النصوص تدل على المنع من لبس الأحمر لكن هذه الحلة وصفت بما غلب عليها وهو اللون الأحمر الذي يخالطه خطوط من لون آخر، كما قاله العلم، ويطلق عليها حمراء باعتبار أن اللون الأحمر يغلب على غيره. كالشماغ مثلا يقال له أحمر، وهو نصفه أحمر ونصفه أبيض، لأن الأحمر غالب من الألوان الغالبة، فلا يجوز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال. لكن إذا خالطه غيره فلا بأس لو وجد شماغ أحمر خالص لا يجوز لبسه الرجال مع أن البياض أفضل منه إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم البياض أفضل من الحمرة لكن أهل العلم يقولون أن اللباس عرفي إذا تعارف الناس على لباس لا نص يدل على منعه فلا بأس به وإذا تواطأ الناس عليه وخرج عنه أحد خرج على العرف يذم بذلك لأن الألبسة عرفية عند العلم فلا يقال لماذا مشايق طلاب العلم يلبسون شماغ ولا يلبسون اغتار نقول نعم البياض في الأصل أفضل لكن لو تواطأ الناس على الشماغ قلنا هو أفضل من البياض لأن اللباس عرفي والخروج عنه خروج على الأعراف قادح في المروءة عند أهل العلم قادح في المروءة ومما ترد به الشهادة على كل حال الأحمر الخالص جاء النهي عنه ومنهم من يحمل النهي على الكراهه ويقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة لكن المقرر عند الجمهور إن هذا ليس بأحمر خالص كأني أنظر إلى بياض ساقيه كأني أنظر إلى بياض ساقيه وهذا لأن إزاره عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى حد الكعب، فأزرة المؤمنين لا نصف الساق كأني أنظر إلى بياض ساقيه ويجوز أن يرخى الإزار إلى الكعب ولا يجوز بحال أن ينزل عن الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ولو كان من غير خيلاء ولو كان من غير خيلا. أما إذا كان جر الإزار مع الخيلاء فالأمر أعظم. فالأمر أعظم. مجرد إرخاء الإزار تحت الكعب، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. والمراد صاحب صاحب الإزار، كما في قوله. وكل ظلاء في النار يعني صاحبه ولا بالإمكان أن يقول قائل ما دام الإزار في النار كيف لا المراد صاحبه فمجرد إنزال الإزار عن الكعبين في النار حرام وإذا صاحب ذلك القيلاء زاد الأثم لا ينظر الله إليه صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لماذا لا يحمل المطلق على المقيد فيكون جرهم من غير خوية لا, لا شيء فيه نقول لا يا أخي إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم أما لو اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب هذه مسألة تحتاج إلى شيء من البسط التفصيل في هذا إن شاء الله كانني أنظر إلى بياض ساقي قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وأذن بلال يقول أبو جحيف، فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا يمينا وشمالا. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أتتبع فاه هنا وها يمينا وشمالا. يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، وشمالا إذا قال حي على الفلاح. لكن هل يلتفت يمينا في حي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين أو إحداهما عن جهة اليمين والثاني عن جهة الشمال وحي على الفدح كذلك يمينا وشمالا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49 واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته